وَإِن تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ اللَّهَ مُرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبروكم أيكم أحسن عمل ولا إني قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وَلَئِنْ أخّرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَئِنْ أذقنا الإنسان مننا رحمة ثم نزعناها منه إنه كفور وَلَئِنْ أَذَقْنَاكَ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْ لَيَقُولَنَّ لا لَأَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فХور إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُحَارِيكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْكَ أَذْنٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُ نَفْتَرَى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 ما كانوا يريدوا الحياة الدنيا وزينت أنوفهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون. هؤلاء الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطلوا ما كانوا يعملون. فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُو مُشَاهِدًا مِّنْهُ وَمِن قَبْرٍ كِتَابَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 من الصالحات وأخبت إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة مثيّاً خالدين بثل الفريق إنك الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون؟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 قَالَ يَا قَوْمِ رَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَامْنَعُوا عَلَيْكُمْ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 وَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جذلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به إلا مإن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينظروا فانكم نصحي ان اردت ان ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترام قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 حتى إذا جاء أمرنا وثارت نور كل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرسها إن ربي نغفور رحيم وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزري يا بني ركّم معنا يا بني ركّم ولا تكم مع الكافرين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 وَقِيلَ يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق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 يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجره إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى فمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفرو ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنتم فينا نرجو قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم يرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير وَيَقُومُ هَٰذِهِ النَّاقَةُ لِلنَّاسِ آيَةً فَذَرُوهَا فَلْيَذْهَبْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِسُوءٍ فَإِنْ فَعَلُوا فَإِنَّ فَقَرُونَا فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ان ربك هو القوي العزيز وخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود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 فَرَمَى رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرًا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَهُ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَرِيمٌ نَّوَّاهُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ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 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك, فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟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 وَإِلَى مَدْيَنَ قَوْمُ شُعَيْبًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ولا توقص المكان والميزان إني أراكم بخير وإنني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكان والميزان بالقص وراء تبحس الناس شياهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إنكم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب اصراتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد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 ويا قوم لا يجرم منكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح مثل ما اصاب قوم نوح او قوم مود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود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 قال يا قوم أرغطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا وَقَوْمِي يَعْمَلُونَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِينِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَن نَّجِيَنَّ أَمْرُنَا مَجِيئًا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ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 قرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آليتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك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 وَمَنَالَذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ لا تَكُونُوا فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمُوَفِّيَوْنَ لَصِيبَهُمْ غَيْرَ مُرْقُوسٍ وَلَقَدَ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمُ الْرِّيَبُ وَإِنَّ كُلَّ الَّمَالَ يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطروا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتنسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَأْيَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ والتابع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك لي ولك القراب ظالمون وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمت واحدة ولا يزالون مختلفين